ان ابراهيم السلام ابراهيم في الشام وسط الشجين Yis'al Abu Drahim, vas tisicin be'şşav Yis'al Abu Drahim, vas tisicin be'şşav بنقطع شنو الجرم يا نبعت الدحل كارعيمان يا مولا وحدك قطام والقيود العظيمه كل شي فيت مزجون من عدنا بجاري ايمان قل نظم حيث الفاضل لوين عيده يا الفاضل لوين عيده يا شرايا يا زين المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مكتب بلي باداره نبيل البهاد البهاد جار متكنس جون وا يا باب الحق والجار متكنس جون لسجن القام عندي رساله بالك تي واصلها اذا عندك لا لا لا باب الحوائط جن بي هالنار حيت سلم عليه وخلي يضح وقت سلم عليه وخلي يضح وقت سجد بنفسا يسلموا باهيم واسجد بنفسا ولا لا يا شلون انت اسجد الله قديه تنجو ولا والشرم تكمس جنوا الذي خبرني عن حوالي يا مرسول قلب سجين مظلمه وبقيد مغلول وهمم تتوارد عليه والجسد منحول ذيق عليه الواسع الفاغي الجبار لَيَقَع عَلَيَّ الْهَوَاسِعَ صَابِرٌ جَاءَ الْبَارُ الْجَبَّارُ يَسْأَلُ أَبُو بَكْرٍ فِي وَسْطِ السِّجْنِ بِالشَّامِ يَسْأَلُ أَبُو بَكْرٍ فِي يا ابني نطع والشرد يمي السجين بيده المفتاح تلهف على احواله وصفق راحين على راح وقبل الامام خبري قل لي ايجي وراح من تعجب من أحواله صارت عندها أفكار تعجب من أحواله صارت عندها أفكار يسأل أبو براهين وسط السجن بشار يسأل أبو براهين وسط السجن بشار وار ميتك مس جو نواهتك يا بني لطا والشهر ميتك مس جو نواهتك يا لطا يا اتصال بيا سيف يا بحر يعلو ذاك السجن مغلق هذا الباب مردو جنا جنا الله يا عامنا داعي مين دوم جنا جلاله الله يا عامنا و احنا لجيل دين الهدى نجرى عمرانا قال ابو براهيم وسط سجن باشا يسهل ابو براهيم وسط سجن باشا Al-Azim iqad tajabdii al-Taghi b-shurba ya Wishaddi tajibali n-ibuwa y-mien w-i-sar Wishaddi tajibali الهندسه الصوتية محمد جبار الله جبار والجر متك مسجون وحدك يا والتوزيع محمد جبار الله كلمات الشاعر المرحوم الملة عطية جمري أداء المنشد مالك الأسد